خيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون قلنا في قوله فاما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فالاولئك وعمل صالحا فعسى يكون من المفلحين أن من تاب عليكم مساابقه ان من تاب تاب الله عليه ولو كان من اكثر اهل الأرض قال الله تعالى الذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون يفعل ذلك يلقى اسا ما العذاب يوم القيامتي. ويخلد فيه مهان إلا من تأبى وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئتهم حسنات والتوبة الجب ما قبلها وقول لدى العالة فعسى يكون من المفلحين عسى كما قال الـ الـ الـ ابن عباس كل عسى في القرآن واجبة يا رب أحفظكم يا رب جزاكم الله خيرا كل عسى في القرآن واجبة قال وربك يخلق ما أشاء وأختار وربك أخلق ما يشاء وأخطار سبحانه جل في هذه أيضا ردا على أنهم كانوا يطمعون في الرسالة او في النبوة وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هذا أيضا فيه ما فيه من من التقدم بين يد الله ورسوله وإن الله رد عليه بأن النبوة تستفاء وأن الله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه حيث قال الله دل في علام عندما قالوا لأولا لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فقال الله تعالى ربك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من الخير وأيضا قد قال الله ردا على اليهود الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتيه رسول الله الله أعلم حيث يجعله ارسالاتها ولذلك قال الله تعالى الله يصطفى من الملائكه رسلا ومن الناس الله يصطفى من الملائكه رسلا ومن الناس دكتور ايمن وسام نعم الشحن حرق لا لا مش هو عروه الله خير. <تصفيق> نعم. وقد بيان الله لهم <تصفيق> أن الاختيار على أساس أن الله جعلها يعلم من يصلح ومن لا يصلح وأن الله جعله في علامه عليم حكيم يضع الشيء في موضعه وما يضع الرسالة والنبوة إلا في المحل القابل قال الله تعالى الله لا يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سبحانه جل, جل في علامه وكان ردًا عليهم عندما قالوا لولا انزل هذا القران لولا نزل هذا القرآن على عجم من الاخرين من قريهتين عظيم وايضا في قولهم لن نؤمن حتى نقتل مسلما ووتيا رسل الله والمعنى أن ان لا تبعث على اهوائهم وعلى ما يشتهون والرساله تكون في محلها والله أعلم بخلقه سبحانه جل في علاه فهو العليم الحكيم احاط بكل شيء علم قال وربك اخلق ما يشاء واختار ما كان لهم الخيارة بأنهم يتبعون أهواءهم ما كان لهم الخيارة ولا يتحكمون في ذلك والله خالق كل شيء لا يسأل عما يفعل هم يسألون وإن الله يضع الشيء في موضعه لأنه العليم الحكيم سبحانه جل, جل في علاه لكن أنت ترى هنا أن الامتناع أيضا من الانقياد والانصياع والاستسلام الكبر والحقد والحسد والنظر للنفس وأهواء النفس اللهم, اللهم عفونا يا رب العالمين من هذه الأمراض الفتاكة وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخيرات سبحان الله وتعالى عما عما يشركون أي تعال الله علوا كبيرا فإن الله جل في علاه لا, لا يسمع لهم ولا يحكمهم في ذلك وأن الله أيضا إذا وضع رسالته وضعها في المحل القابل فإن الله عليم الحكيم يعلم من هو المؤهل لذلك أم لا عندما قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا رد الله عليهم وقال أليس الله بأعلم بالشاكرين سبحانه جل في علاه قال سبحان الله تسبيحا أسبح سبحان يعني منزه ربي عن النقص والعيب ومن النقص والعيب أن يضع المرء الشيئة في غير موضعه وهذا كثير في الناس لا سيما في المتأخرين لذلك تتأخر الأمم وإن وضعت الشيئة في موضعه الحق فأنت الذي تتقدم سريعا إلى مرضات الله جل في علاه ويجعلك الله قدما وأن تسود الناس جميعا لا سيما أن الحكمة أن يكون كل أمر في نصابه والله جل فعلا بينا أنه عليم حكيم ويتعالى عن النقص وعن العيب. قال سبحان الله وتعالى عما عم يشركون وربك يعلم ما تكن سدورهم وما يعلنون يعلم الله جل فعلا أنه ما منعهم إلا الكبر والغطرفة وأنهم يشتهون ما لا, ما لا يستطيعونه وأنهم أيضا فيهم الكفر والعداء والبغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لذاته بل, بل للمنافسة على الوجاه والمكان والتقدم قال ويعلم ما وقال وربك يعلم ما تكن صدرهم ونظر هنا إلى الفتاة المهمة جدا فيها ربك يخلق ما يشاء ويختار ربك يعلم ما تكن صدرهم المسألة على القدرة وعلى القوة وعلى الجبروت فالخلق والإحياء والإماتة من لوازم الربوبية أيضا الإحاطة, الإحاطة علما وسمعا وبصرا وقدرة وقوة أيضا من لوازم الربوبية قال وربك وهذا تشريف أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ردا عليه يعني هذه الآيات ردا عليه لما, لما كأنهم يتصاغرون كأنهم يرون أنه لا يستحق المكانه اراد الله جل وعلا ان يشرفه وان يعظم قدره فاضافه اليه سبحانه جل وعلا فانظر اخ الكريم في لفتات الآيات العظيمه في هذا الباب من البيان الراقي بان تعلم كيف أن الله جل في علام؟ يبين لك قوته وجبروته وعدته وعظمته بعلمه ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون فلا يمكن أن يفوته من الذي يصلح من الذي لا يصلح ثم بعد ذلك يبين لك من قدراته وقوته في المدافع عن الذين اختارهم أصفياء وأولياء وأنبياء فإن الله يدافع ويدفع عنهم عندما قال وربك عندما استظهروا المكان التي هم فيها التي هو فيها هم يعني, يعني يرون أنفسهم فوقه فالله يقول وربك أنت أنت لك المكان العظيم وأنت الذي تستحق أن تكون أعلى الناس وربك والإضافة هنا كما قلنا إضافة تشريف لبيان عظيم مكانه وخطر ما هو فيه من منزلة رفيعة سامية عند ربه جل جل في علا وربك يعلم ما تكن سدرهم وما يعلنون فالله جلال فيه لا يعلم خفايا الأمور والضمائر ويعلم ما, ويعلم ما في القلوب الملائكة أعلمهم الله في القلوب قال يعلمون ما تفعلون والهم فعل القلب يعلمونهم قال وربك يعلم ما تكن صدرهم وما يعلنون وهنا أيضا فيها إظهار العلم حتى يعني تكون الحج عليهم قائمة بأن الله أعلم حيث يجعله جثالتها وأن يعلم من الذي يصبح أن يكون رسولا ومن الذي يصبح أن يكون نمرودا ويضع الشيء في موضعه سبحانه. وهذه تأبى حكمة الله هداية مثل أبي لهب وكفر مثل أبي بكر لذلك صدر الباب عندهم بالعلم هو الذي يعلم ولذلك قال الله جلال الله أعلم حيث يجعل رسالة ولما قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة الله أكبر الله لك الحمد حتى ترضى الحمد الرزيت حسبنا الله نعم وكيف اللهم ثبت لنا الجنانة رب العالمين قال وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون هنا بعد بعدما قرر ربوبية بالقوة والقدرة والعظمة والجبروت والعلم والإحاطة العلم والاستفاء والاختيار قال هو الله يعني وجب عليكم التعبد له بالانقياد وتماني الاستسلام هذا من الواجب لأنه لما قررهم في الربوبية وهم يقر يقرون بها ألزمهم الإلهية وقال وهو الله لا إله إلا هو يعني وجب عليكم التسليم في اختياره وفي إرساله للرسل وفإنزاله للكتب وهو ربكم الذي خلقكم وخلق الأنبياء والمسلين وهو الذي يعلم من الذي يصلح أن يكون رسولا نبيا ومن الذي لا يصلح لذلك قال فألزمهم بعد إقرار الرموبي ألزمهم بالإلهية والله هو الله لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو وجب له التسليم والانقياد بل تمام التسليم والانقياد والله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وفي الآخرة فلو الحمد في الأولى يحمده أولياءه في الدنيا وهؤلاء الذين قال الله عنهم للملائكة عندما قالوا نحن نحن <تصفيق> قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها لأسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وأعلم أن من هؤلاء من الشاكرين من العابدين من الذين قد انقطعوا من أجل عبادتي وتوحيدي وحققوا ما أردته منهم وقال وله الحمد في الأولى والأخرة والحمد, والحمد إذا انفرد نزل معه الشكر وهذه من أعظم العبادات وكما قلت قبل ذلك أعظم المتح والسناء جاء في الأصياء والأولياء والأنبياء بالشكر بهذه السمة العظيمة قال الله جال في علاء شاكيرا لأنعمه علي قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا والله يحب من عبده أن يكون, أن يكون شكورا ولو الحمد في الأولى والآخرة يحمدوا أولياؤه في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة عندما يدخلون في الدنيا حمدا عبادة وفي الآخرة حمدا لله وثناء عليه بإحسانه إليهم عندما بيضوا جوههم وأدخلهم الجنة وزحزحهم عن النار ورفع درجاتهم ونظروا إلى وجهه الكريم فكان له الحمد كل الحمد وتمام الحمد لربهم جل وعلا قال وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وفي الآخرة فلو الحمد أيضا في اختياره لأن السياق مفسر ولو الحمد في اختياره أن اختار محمد النبي ولو الحمد في اختيار رسالته بل ولو الحمد أن جعل أبا جهل كافرا عميدا فالله جل فعلا يحمد على كل شيء والله فعاله كلها كماذ والله عليم حكيم والله قبير كبير سبحانه جل في أولى فلو الحمد في الأولى وفيآخررى لا الحمد أباة لو الحمد, الحمد سناءن على الله الذيؤلا ولو الحكم وإليه ترجوجفنا تمام التسلم بعد ما عملهم متتحيد اللهية كان في التفسير القيادة التام والاستسلام الثام لحكام الله الكونية والحكاام الشعي. واستيعاق على الأاحكام الكونية على على الفااعي سبحانه و جل في الول يخلق ما يختار وعلى أن وعلى يجعل هذا نبيا يجعل هذا نبيا وهذا رسولا نعم وأن النبوة ليست, ليست بالتشاهي وليست باختيارهم بل النبوة ثبى من الله جل في علاه يعلم حيث يجعل رسالته قال وله الحكم له فصل الخطاب والقضاء والجميع يحشرون لله دون فعلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاتا عراتا غرلة قال تعيش أنظر بعضهم إلى بعد قال الأمر أشد من ذلك يا ابن الصديق له الحكم وفصل الخطاب وفصل القضاء بين العباد بعد شفاعة سيد الأولين والآخرين لأن الجميع يستشفعون بكل نبي ويذهبون إلى آدم ويحيلهم إلى نوح ونوح إلى إبراهيم الى موسى الى عيسى تذهب الى النبي ويقول انا لها انا لها ف... فيستأذن حتى يخر تحت العرش سجدا فيدعو ربه جل في علا ويبتهن قال الله تعالى قل ارأيتم شوفونا الحجة تقام عليهم هنا بالزام الحجج لهم لأنهم كفروا بالله جل وعلا قل ارايتم من جعل الله عليكم الليله سرمدا إلى يوم القيامة من الههم غير الله ياتيكم بضراء افلا تسمعون هذه المناظره فيها فيها الزام مع اقرار فيها الزام مع إقرار. لكن كيف ذلك هذه فيها الزام مع اقرار فكيف ذلك قل أرأيتم هنا بمعنى أخبروني أنبئوني هم يقولون أن خالق الليل والنهار والله الله خالق الكلام هو الله ولين سألتهم من خلق السماوات عرضا لأقولون الله نعم قال قل أرأيتم إن جعل أخبروني إن جعل الله عليكم الليل أسفر رمضان إلى يوم القيام ما في نهار الليل جعله الله ثباتا الليل جعله الله للراحة والنوم فلو كان لو كانت الأيام كلها ليلا كيف تكون الحياة قل أرأيتم أن جعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة كيف تكون الحياة أرق وشدة وإرهاق وتعب وآياء ولا يمكن للإنسان أن يستطيع أن يعيش باستمرار الليل قال من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون وهذه معناها من الله الذي والذي خلق الشمس والذي خلق النهار فسبحانه وجل في علا واحد أحد فلو عندكم إله آخر يتطيع أن لكم بضياء أو بشمس أخرى أو بنهار فاعبدوه من دون الله فعذا التقرير أن الإجابة لا لا إله إلا الله إذن فاعبدوه وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله قل أرادكم إن جعل الله عليكم الليلة صرمت لأوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه شوف عمل شاق وعدم نوم مستمرا هل يستطيع إنسان أن يشف ذلك لا الإجابة لا, لا يستطيع قال من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلات بسرور هنا لفت عقضية عظيمة جدا بيانية في الآية من الآية الأولى قل أرأيتم جعل الله عليكم لا سرمدا إلى يوم القيامة من إلىهم غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيت من جعل الله عليكم النهار السهر المدن يوم القيامة من إلىهم غير الله يأتيكم بلين تسكن فيه أفلا تبصرون نقوم عند هذه الآية لكن أنا أريد اللفتة العقبية فيها المهمة جدا ما هي عليكم السلام وبركاته نعم أين هي عليكم السلام أين اللفتة التي فيها لا حجم إلا بعد إقامة حجة وإذا تشبها نعم هذا صحيح لكن ليست هي. هي لفتة عظيمة جدا يعني, يعني أريد بس إتقان النظر فيها بس إتقان النظر فيها في نور داكة كلها يلاقينا في النهار للأبصار, للأبصار والليل السمع فيه أقوى فإنزام بشيء لهم بشيء من عادات تساكم الله خيرا جميل جدا لكن ليس سهيد أنا من قد الكامل يمكن مخالفتك فلابد فلا أن نعم صحيح نعم نمشي الآن طب خلاص وتجوز الله ربي يبارك فيك يا نعيم يا سلام يا نعيم عندما تزيل الغشاوة من على دماغك وتبطل صلابة في راسك وتبعد عن اهلك واولادك يا سلام يا سلام عندما عندما تكون كذلك يا سلام ممتاز يا نعيم هو هنا الآن انظر إلى اللفتة المهمة جدا في هذا الباب حيا الله أهل الشام جميعا هو قال أرأيتم من جعل الله عليكم لا يسترمد أتى بالإلهية في مقامه الربوبية طبعا هو ما أتى بكل الإجابة لكن هو المهمة فتح الباب أم الأبرار أتى ديها ما رأيتها بكر الله أكبر بوريسي أم الأبرار أحسن الله إليك وأحسن الله إليك في إنصافك شوف نظر هنا أتى في مقام الربوبية هذا ما معناه معناه أنه كأنه المقرر لا بد ولزاما من أقر بالربوبية أن يكون عابدا لله وحده لا شرك له أن يفرده هو بالعباد صغرة تقريرا لذلك أتى بالإلهية في مقام الربوبية أتى بالإلهية في مقام الربوبية من باب أن الإلزام يصير واقعا بأنه, بأنه من حالكم لابد ضرورة أن تفردوا الله بالعباد لم يقول قل ان جعل الرب أو القادر أو القدير العليم عليكم الليلة سرمد للهما مع أنها من لوازم الربوبية لكنه لما أتى أتى بالإلهية في مقام الربوبية كأنه يبين لهم أن الإقرار وأنه لابد ضرورة بالإلزام ان يفرض الله بالعباده ما الذي خلق ونسق الكون ونظمه سبحانه جل جلا في علاه ممتاز الفايده المستنبطه الحق أبلج والباطل لجلج عداوة الرسل لا تحمل عليها إلا, إلا, إلا الحسد والحفظ وطلب الدنيا النبوة اصطفاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الربوبية تستلزم الالهية لو في سئلة اي سئلة تفضلوا هتوها حتى حتى لن تخجع الى العقيدة